وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للنسائين ثم استوى ان السماء وهي دقان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين